بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن العين